يعني ما يمنع أن أذكر لكم شيئا من الأمثلة رأيت مرة رؤيا في أني في مكتبتي وأقبل وزغ كبير إلي فالتقدت كتابا ما كان بجانب شيء أضرب فالتقطت كتابا وضربته به يعني إلى آخر الرؤيا فاتصلت على أحد المعبرين فقال لي عندك في مكتبتك كتاب احياء علوم الدين قلت نعم أنا في مرحلة الدكتوراه اشتريت كل كتب الغزالي رحمه الله ومن ضمنها كتاب احياء علوم الدين طبعا الكتاب لا يخلو من أمور فيها مخالفات لكن مثلي باحث وكذا لا بد يكون عندك هذه الكتب قلت نعم موجود في مكتبة قال اذهب للجزء الرابع وحركه ستجد وراءه شيئا أنت خبأته ونسيته ورحت قلت طيب قال يلا سكر وأخبرني اقفلت السماعه وذهبت وسحبت الاحياء علوم الدين خمسه اجزاء طبعا اللي عندي سحبتها كلها فوجدت وراءه ظرفا وفتحت الظرف ووجدت فيه فلوس فسابقا كان من عادتي اذا سافرت يعني خطها على العيال اعطيهم مصروفا محدودا وأخبئ مالا في مكان معين حتى لو اتصلوا وقالوا الفلوس خلصت وكذا يعني ولا ولا أستطيع أحول لهم أقول خلاص روحوا الكتاب الفلاني حركوه ستجدون ضر في فلوس خذوها صرفوها فأنا يبدو أن في إحدى السفرات وضعت هذا المال ورجعته ونسيته يعني يمكن صار لسنتين ثلاث أو تزيد فاتصلت به قلت والله وجدت وراءه ضرف وهذا الظرف فيه فلوس وأنا من عادتي إني أفعل كذا وكذا لكن يعني من زمان ما فعلت ذلك يعني خلاص يعني صار في وسيلة أخرى لايصال المال إليه لكن كيف عرفت هذا التعبير؟ حقيقة ما شرح لي قال شوف يا أخي التعبير أحيانا شيء يقذف في القلب وأحيانا عندنا علامات معينة نعبر على أساسها إلى آخر ما يفعل المعبرون عموما لهم يعني لهم اعاجيب فيما يتعلق بتعبيرهم ونحو ذلك لكن المقصود أن الإنسان لا بأس أن يطلب تعبير رؤياه وأنه قد يستفيد احيانا من تعبير هذه الرؤية إذا يعني وقعت له ولكن لا ينبغي أن يعتمد عليها اعتمادا تاما في ناس تقاطع بناء على رؤى ناس حدث بينهم مشاكل ناس اتخذوا قرارات تتعلق بزواج أو طلاق أو فراق أو ما شابه ذلك بناء على رؤى وهذا الذي يعبر هو لا يأتيه الوحي حتى يعبر ولذلك لما